قَالا أُرْْسِ لَهُ مَعَكُمْ حتىَ تُؤتُونِ مَوثِِقَم مِنَ اللههِ لَ تَأتَُّنيِي بِهِ إِللا أَي يُحاطَ بِكُمْ فَلَم م آتَهُ مَوثِقَهُم قال اللَّهُ على مَ نَقُولُ وَكِييل